ولو جئنا بمثله مددا تقدم كعادة القرآن المعلومة هل يذكر وعيد الكافرين ويعقبه بذلك ويعقب ذلك بوعد المؤمنين ويعقب ذلك بوعد المؤمنين فتقدم ذكر وعيدهم ذلك جزاءهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوة ثم ذكر أهل الإيمان وأهل الأعمال الصالحة فذكر وعده لهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفرد وسنزنة فجمعوا بين الإيمان وبين الأعمال الصالحة على الضض من أولئك المتقدمين الذين جمعوا بين الكفران وبين الأعمال السيئة والعياذ بالله وهؤلاء إيمان وعمل صالح فكانت لهم جنات الفردوس نزلة وضيافة بكرام من الله سبحانه وتعالى فجعل الله لهم الفردوس مأواهم والنبي عليه الصلاة والسلام كما يقول إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى أو فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر وأنهار الجنة فالفردوس هو وسط الجنة وأعلاها فهو أعظم ما يكون من منازل الجنة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين وهذا خلود في ذلك الفردوس في تلك الجنان العظيمة خالدين فيها لا يبغون عنها حوالا فلا يطلبون تحولا عن هذه الكرامة وعن هذه الجنة العظيمة فكيف يطلبون منها تحول فيها ما لعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فقال هنا خالدين فيها لا يبغون عنها حولة أي لن يطلوبون عنها تحونا إلى غيرها إذ هي أعز المطالب وأعز من أن يطلب غيرها أو تشتاق أنفسهم إلى سواها أو إلى ما سواها ما تشتاق النفس لما سوا الجنة وهكذا أيضا لا تطلب غير الجنة التي فيها رؤية الرب سبحانه وتعالى وفيها رضى الله سبحانه وتعالى عليهم وفيها كل الكرامات الله يرضى عنهم سبحانه فيدخلهم الجنة والله سبحانه وتعالى يتجلى لهم جل وعلا فيرونهم وهم في ذلك المستقر العظيم مع ما فيها من المطاعم والمشارب والمنكوحات العظيمة من الحور العين وغير ذلك مما ذكر الله سبحانه من مطاعمهم ومشاربهم وأزواجهم فإذا لا يبغون عنها حوله فلا يطلبون التحول عن الجنة بعد الاستغرار فيها وبعد الدخول فيها فإنها أعز ما يطلبون وهكذا لا تشتاق النفس لغيرها وإلى ما سوى فإذا لا يبغون عنها حولها فضل ثم ذكر سبحان كلماته جل وعلا وذكر جل وعلا عظم كلماته سبحانه وأنه لو مدت بالبحر لما نفدت وهكذا في الآية الأخرى ولو أن ما في الأرض من شجر أغلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز الحكيم فقال هنا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدده ولو كان مدد بحر بعد بحر فما نفذت كلمات الله سبحانه وتعالى فلو كتبت كلمات علمه جل وعلا وحكمه وهكذا ايضا عجائبه سبحانه وفرض ان الذي يكتب به جنس البحر ماء البحر هو المداد والاشجار هي الاقلام تكتب لتكسرت الاقلام الاشجار وانتهت ونفد البحر وماء البحر وبقيت الكلمات لا نفاد لها لا إ الله فلو كتب الله وحكمه الله وعجائب الله وفرض أن ما يكتب به جنس البحر ماء البحر هو المداد والأغلام هي الأشجار هذه والأغصان أغصان الأشجار التي في العالم يكتب بها التي في الأرض ما نفذت كلمات الله سبحانه تكسرت هذه الأغلام وانتهت وهكذا الماء الذي يمد ببحر بعد بحر أيضا نفذ وتبقى كلمات الله لا نفاذ لها فما أعظم الله سبحانه وتعالى هو ما أعظم كلماته جن وعلا قل لو كان البحر مداداً ماء البحر هذا مداد ما يختبه؟ يختبه كلمات الله كلمات علمه وحكمه وعجائبه سبحانه وتعالى ما نفد هذا؟ وتنفذ البحار ومياء البحار وتتكسر الأغلام التي من الأشيار قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي وكلمات ربي ما لها نفاذ أبدا ولكن على هذا الفرض لنفد هذا البحر المداد وأيضا كذلك الأشجار التي هي الأغلام انتهت كما في الآية الأخرى ولو أن في الأرض من شجر أغلام تكتب بها والبحر يمده من بعده سبعة أبحر وهذا ليس على سبيل الحصر وإنه مجر التمثيل لأنه قال هنا ولو جئنا بمثله مددا أي بمثل البحر بحر بعد بحر من غير تفيد سبعه ما نفدت كلمات الله نفذ البحر الذي جئنا بمثله امثال وانتهى وهنا في هذه الايه التي اشرنا اليها من شجر اغنام والبحر يمدهم بعد سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله فكلمات الله لا نفاد لها كما في هذه الايه ما نفدت كلمات الله قال رحمه الله فالحاصل ذكر الله عيد الكافرين ثم ذكر وعد المؤمنين الذين جمعوا بين الإيمان وبين العمل وأن لهم جنات الفردوس نزلة ومقام ومستقر خلود في هذه وأيضاً عدم طلب للتحول منها لما فيها من النعيم الذي يرى ولما فيها من الراحة ولما فيها من السعادة الأبدية التي يبحث عنها الصلحة فوجدوها في الجنة وأما الدنيا فهي دار النقد ودار الأتعاب ودار الأسقام ودار الشيخوخة ودار غير ذلك من الآفات التي تحصل فيها وأما الجنة فلا شيء فيها مما في الدنيا قال رحمه الله قوله عز وجل أظن بقي من ما تلد ذلكا قال قوله تعالى ذلك أي الذي ذكرت من حبوط الأعمال حبوط أعمالهم وخصة أقدارهم ثم ابتدأ فقال جزاؤهم جهنم مبتدأ وخبر جملة مستأنفة جزاؤهم جهنم وذلك إشارة إلى المذكور المتقدم من حبوط أعمال أولئك الخفار وخصة أقدارهم عند الله سبحانه وتعالى ذلك أي المتقدم جزاؤهم جهنم استأنف جملة ابتدائية من مبتدى وخبر على اختلاف في إعراب هذه الآية ذلك جزاؤهم جهنم فهذا وجه من أوجه الإعراب جزاءهم جهنم بما كفروا واتخذوا آيات يعني القرآن ورسلي هزوى أي سخرية ومهزوءا بهم قاتل الله الكفار قال الله هؤلاء المشاقين المعاندين تخذوا أولياء الله وذروة الأولياء الأنبياء سخرية فإذا كان الأنبياء موطن سخرية عند هؤلاء الساخرين وهؤلاء المجرمين فمن الذي هو موطن إجلال عندهم فموطن الإجلال عندهم هم من أمثال فرعون هؤلاء موطن إجلال عند هؤلاء الفجرة ومن أمثال أبي لهب وغير هؤلاء يعظمونهم وأما الصلحاء فمحتقرون ومكان الاستهزاو السخرية فلا يعرف قدر الصلحاء إلا من يعرف الفضل ويعرف الخير ويحب الدين فتجد يقدر الصلحاء ويحب الصلحاء ويحب الخير الذي يأتي من جهاتهم هذا الذي يعظم الدين يحب أهل الخير وأما الذي لا يعظم الدين فما يحب هؤلاء ولا يعظمهم ولا يعرف لهم قدرا فما يعظم الدين وأهله إلا من كان من أهله قال رحمه الله قوله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس روين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة الأوسط هو الخيار الأفضل فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة فلا تناقض في الوصفين أوسط الخيار هذا أعلى الجنة كما في الحديث فوق عرش الرحمن وفوق عرش الرحمن الرحمن سبحانه وتعالى الرحمن على العرش السوا فإنه أوسط الجنة على الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة من الفردوس تفجر أنهار الجنة فنسأل الله الفردوس العالم قال كعب ليس في الجنان جنة أعلى من جنة الفردوس فيها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر فما أجمل هذا ليس في الجنان جنة أعلى من جنة الفردوس فيها الآميرون بالمعروف والناهون عن المنكر وهؤلاء خيار أمة محمد كنتم خير أمة أخرقت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر خيار أمة محمد الآميرون بالمعروف والناهون عن المنكر في حدود الشرع من غير إفراطنا تفريط فإنه ناسا يزعمون أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فأوصلهم ذلك إلى تكفير المسلمين وإلى قتل المسلمين والعياذ بالله زعما منهم أنهم حاملوا هذا اللواء الأمر معروف أنه عن المنكر وقال قتاد الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها وأرفعها قال كعب الفردوس هو البستانو الذي فيه الأعناب قال مجاهد هو البستان بالرومية وقال عكربته هي الجنة باللسان الحبش وقد تغدب تعريف الفردوس في السنة أو بيان الفردوس في السنة إذا سألتم الله سألوا الفردوس ثم بين هذا الفردوس الذي في الجنة فإنه أوسط الجنة إلى آخر قال بلسان الحبش وقال الزجاج هو بالرومية منقول إلى لفظ العربية أي لفظ مستعرب عربته العرب أو استعملته غس العرب استعملته منقول إلى لفظ العربية استعملته هناك أنفاض أصلها أعجمية ثم تكلمت بها العرب ونغلتها إلى لغتها بنفس اللفظ فالقرآن عربي وأحاد الألفاظ قد تكون أصولها أعجمية وأما التركيبات من الجبل الفعلية والإسمية فلا يوجد في القرآن شيء من ذلك أعجمي وأما أحاد الكلمات فاختنف فيه أهل العلم هل يوجد بعض الأحاد من كلمات الأعاجم والله يقول قرآن العربي فلا ينافي كونه قرآن عربي أن توجد فيه أحاد الكلمات الأعجمية لكن الذي يظهر حتى الأحاد ما هي موجودة فهذه صارت كلمات عربية نقلتها العرب وتكلمت بها وانتهت عن العجمة صارت من كلمات العربية الدارجة عند العرب التي تكلمت بها العرب فلا أحاد ولا تركبات أعجمية في القرآن فهذه التي أصولها أعجمية تكلمت بها العرب إما أن تكون ألفاظ مشتركة بينهم تكلم بها الأعاجم العرب أو تكون ألفاظ منقولة إلى لغة العرب وأصلها ألفاظ عجمية فتكلمت بها العرب وصارت من لغتها والقرآن جاء بلغة العرب وهذه الأحاد صارت من لغة العرب فلا يوجد في القرآن لفظ أعجم بل هي ألفاظ عربية الجمل التراكيب والأحاد المفردات قال رحمه الله على خلاف بين أهل العلم في الأحاد حوله تعال نزلا قيل اي منزلا وقيل ما يهيأ للنازل على معنى كانت لهم ثمار جنات الفردوس ونعيمها نزلا طيب وين هذا ما يهيأ للنازل على معنى حسنا okay. يعني ماشي يعني, يعني هذا قال الضحاكينهم قبل ايش قولوا الضحاكين مش الضحاكين مدينه زي رومي بنقول الضحاك هي الجنه الملتفه الملتفه وقيل هي الروضه المستحسنه وقيل هي التي تنبت ضروبا من النبات أو ضروبا من النبات وجمعه فراديس هي التي تنبت ضروبا من النبات وجمعه فراديس فراديس منصرف أو ممنوع من الصرف ها؟ ايش المانع له؟ منتهى الجمع فراديس أحسنت جمع فردوس قوله تعالى نزلاً قيل أي منزلا وقيل ما يهيأ للنازل على معنى كانت لهم ثمار جنات الفردوس ونعيمها نزلاً ومعنى كانت لهم أي في علم الله قبل أن يخلقوه أي في العلم الأزل السابق كانت لهم جنات الفردوس نزلاً قبل أن يخلقوا الله جعل لهم هذه الجنات قال قوله خالدين فيها لا يبغون لا يطلبون لما علمت من العنة إذ هي أعز من, من أن يطلبوا غيرها ومن أن تشتاق أنفسهم إلى, سواها إلى ما سواها لما فيها من النعيم المقيم ولما فيها مما لا ترى لم ترى الباصرة قبله مثله فيا لها من نعمة الله الذي يفوز بالجنة فأس فازوا ربي الكعبة فأس كما قال بعضهم لما شم ريح الجنة فقط فزه ربي الكعبة وقتل في سبيل الله فركضا إلى الجنة بغير زادي إلا العمل إلا التقى وعمل المعادي هؤلاء الناس ففازوا بالجنة وهم على الأرض قد بشروا بها سواء كان التبشير لبعض أفرادهمне أو التبشير لجماعاتهم إجمالًا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلا وعد الله الحسنة كل صحاب في الجنة وكلا وعد الله الحسنة في أصحاب رسول الله وجاء التبشير في أفراده ً في الجنة وما حملهم على الغرور ولا حملهم على استمروا في الجهاد استمروا في الطاعة استمروا في التواضع لله سبحانه وتعالى حتى توفَّاهم الله والله قد بشرهم سواء كان الجماعات أو الأحاد بشر الجماعات من أصحاب بدر أصحاب بيعة الرضوان وغير ذلك وبشر الأفراد الذين ذكروا أبو بكر العشرة الذين معه غير العشرة وبشر أيضا على سبيل الإجمال في القرآن وكل وعد الله الحسنى وناس جمعوا بين الخير أو ناس جمعوا الخير كلها رضوان الله تعالى عليهم جمعوا أعظم الخير محبتهم لدينهم محبتهم لنبيهم وجهادهم في سبيل الله بدل أنفس ما عندهم من الأنفس لأجل الله سبحانه تعالى فأكرمهم الله برضوان وأكرمهم الله سبحانه بالجنان ونحن نص الله العافية اللهم سلم سلم قال رحمه الله قوله تعالى خالدين فيها لا يبغون لا يطلبون عنها حولا أي تحولا إلى غيرها قال ابن عباس لا يريدون أن يتحولوا عنها كما ينتقل, أو كما ينتقل الرجل من دار إذا لم توافقه إلى دار أخرى كلام جميل فالناس على ما تعلمون مما يبنون من البيوت العظيمة التي هم أصحاب الدنيا وربما ما يعجبوا الدار هذا وهو أثث بالأثاث الجميل وهكذا أيضا ما فيه من البنيان العظيم المتين ومع هذا ما يريده هذا يريد ينتقل إلى بيت غير هذا البيت ويتركها للأولاد أو يتركها لغير ذلك ما أعجبه وربما يعجب غيره لكن هو ما أعجبه وينتقل إلى غيره أما الجنة ما في أحد يقول ما أريدها أريد غير هذا أبدا لا يبغون عنها حولة. لما فيها ما علمتم أما ديار الدنيا وبيوت الدنيا وآدر الدنيا فإن الناس انتقلون بعضهم ما يحب هذا وينتقل إلى غيره أو يرى أن هذا البنيان قديم خلاص مع هذه الموضة البنيان هذا الآن البنيان على هي أخرى وعلى صفة أخرى فيترك هذا وينتقل ويبني له بيتا آخر جميلا على ما عليه عادة الناس الآن وكان البيت ضيق كما هو عندنا في, الب... في, الب... في البلاد البيت هذا الضيق غيق بنا وعلى اسمه ضيقه من الضيق هذا منح تحتاج بيت واسع فيترك الضيق لطلاب العلم الآن يستأجرونها وانتقل إلى بيت آخر واسع هذا معجب ضيق يتخيرون لهم ذلك ما حرام عليهم أنه ينتقل إلى بيت أوسع فهو من السعادة ويرتاح مع أولاده وحرام عليه لكن القصد هو أنهم يتحولون في دورهم في الدنيا أما في الآخرة فهذه دار المستقر ودار الكرامة ولا أحد يطلب حولاً عنها قال ابن عباس لا يريدون أن يتحولوا عنها كما ينتقل الرجل من دار إذا لم توافقه إلى دار أخرى هذا